اولئك ماواهم النار بما كانوا يكسبون ان الذين امنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم يهديهم ربهم بايمانهم تجري من تحتهم الانهار في جنات النعيم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 فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ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 وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا أَنُؤْتِيَ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلَهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَن أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ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 وظنوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دعوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لئن أَنْجَيْتَنَا مِنْ هذه لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ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 وَقَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَا رَفَّ جَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَلَمْ تَوْعَنَ بِالأَمْسِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ وَاللَّهُ يَدْعُو إلَى دَارِ السَّلَامِ ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم للذين أحسن الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون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 نا عن عبادتكم لغافلين هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاه الحق وضل عنهم ما كانوا يفترضون قل مين يَزْقُكُم مِنَ السَّمَايِ وَالْأَرْضِ أَمْ من يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُنَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَقُونَ فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا لا يؤمنون قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم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 قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين وإما نرينك بعض الذين عدواهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون ولكل أمة رسول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 الآن وقد كنتم به تستعجلون ثم قيل للذين ولم ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون قل إي وربي إن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 قَالَ يَجْمَعُونَ قُلْ أَرَأَيْتُم مَا أنزل اللَّهُ لَكُم مِن رِزْقٍ فَجَعَلْتُم مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ أَلَّا اللَّهُ أَذِنَ لَكُم أَمْ على الله تفترون.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 119. ومن في السماوات وما في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرسون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 وَجَاءَ عَلَيْهِمْ نَبَأُ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنْ كَانَ كِبْرٌ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ كِبْرٌ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلِمَ اللَّهُ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً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 ولقد بوءنا بني إسرائيل مبؤ صدق ورزقناهم, ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن 119. ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون فان فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك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 ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إليك واشبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين